أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم له تغلمون غظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه رب العالمين بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الخلقون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حيدا إذن تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلو لا إذا بلغت الحلقون 124. ونحن أغرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 125. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ وَ كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما اللّه فنزعلوا من حبيب فنزعلوا من حبيب وتصليت جحيم إن هذا له حق القيم إن هذا له حق ال تسبح باسم ربك الغظيم